تريد أن تقول إنه كريم يعني هي كان وخدها جلدة على عضل في الوقت يجبت ما شاء الله اتملت واملأ من شحم عضودي وبجخني فباجحت إلي نت تضي يقول لها يا ست الكل يا مثلا يا سنيورة يا خندرين لا بحد ما فدأت النت فدأت إن هي بنت أكاد من كتر ما إيه مع مالي وبجحها إلى نفسها بجحني فبجحت إلي نفسي أي فصدقته وبجحني فبجحت إلي نفسي مع إنها قالت وجدني في أهل غنيمة بشخ لما راح يخطبها الشخ هذا يعني شخص جدد يعني كتعيشت حرة بشخص وفي بعض الروايات الأخرى بشفق يعني كانت عايشة بشق الأنف تقيرة فطر مذكع وجدني في أهلي غنيمة غنيمة تصغير إيه تصغير غنمة يعني كانت حالتهم كر يعني مش عندها حتى غنمة لأ غنيمة تصغير لعن دلالة عن حقارس المال وبنزل في التصغير في الجلوس يعرف يصغير لفظونة <تصفيق> انت حرقتها السرعة جدا <تصفيق> طيب خلاص خلاص قال وجدني في اهل غنيمة بشكل فنقلها نقلة عظيمة فجعلني في اهل طهيل وعطيط وزائف ومنق سوف النقلة الكبيرة الصغيرة لي اهل غنيه بشكل ان ايه بقى في اهل صاحب اصحاب هيد واصيط اصحاب قبل يعرف الاصيط ده الجمال الجمال اللي هو ماشه بالجمل على طول الخطة بتاع الجمل لانه لين لما يكون محمل حمد وتأخذ ذلك ينسوط تسمع كيف طول ما هو ماشه كيف هادي اصيط الوخف الجمل إذا لابت الأرض كالمحمد يبقى داء أهل الهيد وأهل إبن وطبعا دي كانت من أشرف الأنعام عند العرب أهل الصئيل فجعلان في أهل صحيل وقصيص ودائف الدائف أي ما يداب يعني أهل زرع يزرع جلة وقمش وبعدين يجيب الكلام ده على الجر ويدرسه بقى يدوس عليه زي زمان كان نوارد قبل دراسه الكلام ده كان فيه نوارد انا طبعا بقى معتمد على انكم مثلي في مثلي ايه نعم فكان فيه اللي بتدرس بقى ايه القول والغله والشعير والكلام ده قبل ذلك فاهل دائث ايمان ودار يعني هذا كنا يعني انهم ايه اهل درب ومنق المنقف والمنخل العرب ما كانوا يعرفون المنخل إنما كان يعرفوا أهل السرط عائشة رضي الله عنها تقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه فقالوا يا عروة فكيف تأكلون يا صالح فقال كنا نذريه في الهواء كان لما كان الشعير في ذريه في الهواء ليس كل العصر السبن ده بيطير في الهواء فليبصى بعضه مع الشعير فجلوا بطحنوا كله على بعضه يكلوا والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة مات ولم يشبع من خبز الشعير مش من خبز القمر صحيح ده ما أكلوش وما أكل خبزا مرققا بل لم يشبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام فكلة منق دي فيها دلالة على السرح يعني هم عندهم من كل المال ناس اغنياء عندهم خيم وابل وعندهم زرع وكمان لما بيأكلوا عندهم منخل لانه ما بيتعلفوش بيفصلوا السمن عن الايه بيفصلوا السمن عن الغله وبيطحنوها دقيق يسر الناظرين شوف النقله الكبيره بقى من اهل غنيمات بالشر فجعلني في اهل صهيل ورطيط ودائس ومنف فعندها أقول فلا قد تقول مهما تقول ليس واحد أبدا يجرؤ يقولها قباحك الله إيه كلامي كلامي ليه الرجل عزها من عز ومكاناتها من مكاناته لا يستطيع أحد إصلاقها من أن يرد عليها جلم ليه لأنه أعزها فعنده أقول فلا قد وأرقد فأتصدع في نام لحد الضحى العالي طب ده يدوري عليه على ان عندها خدمين لو كانت هي عاملة نفسها ما كانتش ثمان بعد صلاة الفجر كسائر نسائنا ليه بعد صلاة الفجر الأولاد عاديين يصعى تباح المدار وقال تفضل اقتصار والراجب راح الشر وتعرفيه تبضل تشتغل بقى عرفه إنما معنى لها ثمان حتى تشرق بقى الشمس وترتل سياسها إلى الأرض وهي نيمة يبقى هناك خدم يكفونها المؤمن وأشربه فأتقنح وفي الرؤية اللي قال فأتقنح بالنوب طبعا فيه بارك بينهم الاثنين أما أتقنح يقال بعير صامح يعني إذا ورد الماء وشرب, الله وشرب. ثم رفع رأته زهدا تشرب شبع فرار أشرب فأتقنح بعد ما تشرب العصير ثم تيضى نصف الكبان شبع إنما أتقنح يعني تشرب وتأكل بالغفر يعني مثلا إيه الحمد لله شبعك أبدا طب ولو بهذا السيء أنا لا أجد في بطل الموضوع عن مقدم أبدا الدجدة فرق أبدا عشان خاف كل دي طب اعمل دي دا لا يكون إلا في ب... ب... دلال وفي حض فأتقنع أو أتقنع فيه دلال على إنها تترك الأكل وشفر بجهدا فيه من, من كثرته فجمعت ما بين التبجيح والتعظيم الأدبي وما بين الكرم أم أبي زرع فما أم أبي زرع حمد ما قالتش بقى تقول للشخصات أمه مثلا أو إنها أرشانة او السلام اللي احنا بنسمعه ده والحماوات والبتاع لا أم أبي زر كما أم أبي زر هل تعلمون شيئا عنها هذه السيدة الفاضلة كما قلت لكم حبيب حبيبي حبيب المرأة لما تكون بالحب زوجها دليل لامه بالفضل انها انجبت هذا منه في عرق الام في عرق الزوجه للام إن أنجبت مثل هذا الإنسان ام ابي ذر كما ام ابي ذر عقومها رداخ الرداخ الواسع ومنه الرضح البلد لفلان عمال يرضح من الصدر رضح يعني يعني طول في الكلام ووسع المقاله ادي معنى الرز عقومها رداح العقوم اللي هي الاكياس اللي بنستخدم فيها الاكل يعني مثلا لما تحب تخزن الرز ما تخزنوش في شوال ده ده في قصه عقومها رداح ده دلاله على ان البيت كله خير البيت كله خير وبيتها فساح وانتوا عرفين اتساع البيت احد النعمة احد النعمة ابنه ابي زر فما ابي زر يبقى تفهم من كده ان ابو زرع كان ايه كان متزود كان متزود قبل كده <تصفيق> في واحد بيوزني بيقول يعمل معجل <تصفيق> تجاه نحن كمسيين كويس حديده حسن عادت الكلام ده ده المحاضرة دي للنساء خاصة تعتبر محاضرة للنساء <تصفيق> ابن أبي زرع فمبن أبي زرع مصدعه كمثل شصبة ويشبعه ذراع الجسرة مثل الشصبة لما تجيب جريس للنس وتاخد منها كده سلخة بالسكين السلخة دي هي السرير بتاعه يبقى الوادة ايه رفيع جلد على عظم طبعا مش جلد على عظم كده لكن عضلاته مسؤولة تعطيني الإنسان النحيط مع قوة ده ممدوح عند العرض لأنه هو ده اللي يمسع في الكر والفر وقف تحت الرجلين والساعة والكلام ده إنما صاحبنا ما أعملش حاج أعملش أعمل حاج فده مدوح بتمدح الولد تقول إن هو مفتول العضلات وليس بدينا صاحب كرش عظيم فل سرير نستدل على جسمه بسريره الذي ينام عليه وإلا فمثالي شرط ما ينفعش واحد يجيره وإلا حيدالجل من الحيدين تبقى مشكلة كده واضع عقل مكان ويشبعه براع الجفرة الجفرة اللي هي أنسى المعنى الصغيرة لو كل الرجل الأمامية للشاه يتكرع من الشبع طبية فيها حاجة يا الواحدة لو قاعدة بيتها على بسنين الجنة مش منها حاجة ومع ذلك هذا الولد يشبع إذا أكل جراع هذا هذه الصفات مندوحة عند... في الرجال مندوحة في الرجال بخلاف النساء بخلاف النساء لما جاد بقى توصف بنت أبي زر قالت بنت أبي زر فما بنت أبي زر طوع أبيها وطوع أمها أي مؤدبة وملء كتائها من يهدمها ليه لأن هذا مستملح في النساء بخلاف الرجال وغيظ جارتها الجارة اللي هي الضرة يعني بنت أبو جرح كان غير من جوز فين او أو من جوز ثلاث فغيظ جارتها يعني من جمالها وأنها من أكسائها فغيظة من الجارة وهنا استعمال لخيف للمرأة الأخرى لم ولم تقل وغيظ ضراتها لا لفظ الجارة لفظ أجمل وكان محمد بن سيرين يقول إنها ليست بضرة ولا تضر ولا تنفع وكان يكره أن تسمى للمرأة الثانية مثلا بالضر إنما يقول جار وهذا الأدب استخدام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ابن عباس الطويل في البكاري مسلم لما إلا هو حديث أوله قال ابن عباس يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتاني؟ قال الله فيما ان تتوب إلي الله حقصت قلوبكما فقال وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عايزة وحقصت وحقصت حديثا طويلة كان فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فراجعت ممرأتي ذات يوم فصخبت عليها فرجعتني في رواية خارج البخاري قالت تتناولت قضيبا فضربتها فقالت او في هذا انت ابن القصار لما تنكر عليه ان اراجعك وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجر له الليلة حتى الصوت اشحال تتلم معك المثال طب هم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من له مركضه بيهجروه ويهجر من من الليل للصوت وانت بتنكر علي منا اكلمك واراجعك فقال او تفعل حقه ذلك لم يكن طبعا او تفعل عائشه او تفعل ام سلمى لان اول على طول على بنت على طول قال خافت وخشى ونزل الحق قال لها من ضمن الكلام لا يغر النفس ان كانت جارتك اللي هي عائشه او ضئ منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقلديهم هي لها دناء وهو بيحتمل لها وممكن يسمحها فانت حول تقلديها في الموضوع ليس لك عنده ما لعائشة فلاجم تعرفي قدرك ولا تقلدي عائشة في الكلاة في الموضوع لا يغرنك ان كانت جارتك ولم يقل لها ضرتك لان حتى لفظ الضرة لفظ قبيح مشتك من الضرر بخلاف الجار مشتك من الجوار والجوار له طرمة ونحوة دان ملء كتائها وغير جارتك جارية أبي زر فما جارية تشوف المرأة من خبهة الرجل عملت دي كل حتى الجارية قالت لا تبث حديثنا تبسيثا مزقبة البث المباشرة دا مش في البيت كل حاجة ريحفل في البيت الدنيا كلها تعرف لا. دي جارية أمينة لا تنقل الكلام لا تبث حديثنا تبسيثا ولا تنقف ميرتنا تنقيثا يعني ما بتهدرش في المعات نستروح في ليه مثلا الرز مرمي ولا شوان الرز ولا حد ممكن ايه لعكيف تكيبه ده مدبرة اتخيط على المال لا تنقق ميرتنا تنقيت ولا تملأ بيتنا تعشيشة يعني البيت ليس فيه زبالة كعش الطائر تعرف عش الطائر عبارة عن ايه عبارة عن ريش وحشيش وقش وحطب تقول لا بيتنا ليس كعش الطائر إنه بيتنا نظيف في بعض الرواق خاري الصحيحين قال وظلت حتى وصفت كلب أبي ظل شو بقولت المرأة ده كله غزل الكلام ده كله غزل وطبعا الغزل هنا غزل مستحب مش عايز أقول غزل عفيف مش عايز تردم الناس دول إنما هذا غزل مستحب يعني مرأة تتغذل في زولها لكن انت تشعر بنبرة الحب نبرة الحب عالية في كلام الناس قالت فخرج ابو زرع والاوصاب طنخم الدنيا ربيع واحنا في الشتاء واللبن كثير والعالم عملين يحلبوا لبن في هذا الوقت خرج ابو زرع فلقي امرأة معها ولدان لها كالسهدين لها اثنين من الأولاد في منتهى الرشاق ونبان لها كلفة هذين من تحت خصرها برمانتين عجب المنظر به ولك الله المرأة دي فعلا ممكن نضمها إلى الكثير طيب ضمها إلى الكثير لكن ما حصلت فطلقني ونكحها فطلقنا وكحانا واحد يقول لك الرجل ده أصلا بينتكش على ذمته إلا مرأة واحدة الرجل بحب التوحيد فواحد قال لي واخد توحيد ثلاثة أقتان توحيد ثلاثة أقتان توحيد الألوهي وتوحيد الرجوبي وتوحيد الأسماء والقسام إذن يعني المسألة ما زالت برضو طلقني ونكحها قالت فنكحت بعده رجلا سريا شرية أي من شراث الناس وأشرافهم راكب شرية الشري نوع من جيد من أنواع الخيل نوع جيد من أنواع الخيل الأغنياء كانوا بيركبوه عساس أنه مضخرة لهم راكب شرية وحتى تكتمل الصورة صورة الأبهة وأخذ خطية الخطية اللي هو الرم حاطوا تحتباطه كده رم وراكب على الخيل الخيل اللي هو المتعجر تعرف الخيل ده اللي يركبه ويدمي لحكوب الخيل تنتقل صفات الخيل إليه هذا الكبر ينتقل إليه اسأل أي رجل بتاع خيل عن هذا وهذا واضح بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكبر والبطر في أهل الخيل والسكينة والوطار في أهل الغنم أيه الغنماء من دلديلة وجنها وماشية في حالها الواحد ياخذ من خفاة هذا المنظر الكعيث البائيث الحزين ده طول عمره فيه تبي أخذ بعض هذا الخفاة من خفاة الثاني بقى راكب على خيله وخلاص بخيل عمال يتمر المخصر به وبتاعه بيروس به كده ينتقل له والكلام ده يعني حتى تعلم من خلصه وأنا حدثني بعض إخواننا من اللي هم كانوا يركبوا دايما أحدى السيارات حتى يعني من الله عليك الانتزام وعرف إن هذا قد ير ووجه ما له ذاته الصحيح اللي بيركر سيارة سارهة لحس إنه هو انتقل إليه ثمن السيارة بيتعامل مع الناس بثمن السيارة واحنا عندنا في مصر بدعة خبيحة هذه البدعة انك انت تسمي السيارة باسم الذي جلبها وركبها يعني مثلا في ماركة المرسيدي يقولك ايه دا ركب بدرة ايه بدرة دي اذا كان الانمان اللي صنعها السيارة انا يعرفوش التنكع والخنزير والضباع والسلام اللي عندنا داخل اسمعوش عن السلام داخل كل السلام دا عندنا فقط لا تجب حتى في الدولة العربية تقسيمات العجيبة دي لا تجبها اللي عندنا بودرة يقولك العربية البودرة البودرة ليه لأنه ما كانش تركبها إلى تجاري الهيروين من غلوب ثمانية الفاعد من غلوب ثمانية الفاعد الشبح الشبح تيمونا بطائرة الشبح في حرب الخليج اللي كان يقولك اه المحلل والعسكريون اللي هم الناس اللي هم يعني عقولهم منضبطة ويقول لك الشبح دي ممكن يشوف الطيارة وماشي مركة الفنلة اللي انت لبيت مش بعيد بقى يقول لك وممكن وماشي كده ومقلب لك المركة وشايفتها ومرجعها دانا وتجد من ينصدق هذا السلام يقول لك اسئل للطيارة الشبح دي شوف زي الشبح وانت قاعد تلاقيها عندك يعني ممكن الطيارة يضرب القزيفة وينزل يتغذف وصوتها لسه جاي وراء بيه الكلام دي يا جماعة قال لك بقى عسان الشبح وش مش عارفة تيمونة أم يسمي السيارة الجديدة في مركز السمنية بالشبح طب دلوقتي السيارة المطفحة المدرعة اسمها الفابرة ليه؟ لأن الذي أدخلتها راقص السيارات اللي بهذا الثمن الضاهظ مليون وسبعمائة ألف مليون وسبعمائة ألف إحني لو دخلت في شجرة خلاص اللهم استعاد مليون وسبعمائة ألف فاللراكب العربية دي وهو بيكلمك لا بكل هو وهو بيكلمك يعني مثلا لو مثلا واحد راكب مثلا عربية من مركز اللي يحب أنه يزور مثلا زي عربيات نجلة وناس كده ايه المهسس كده 60 والموتور هيفرقع من جنانه والثاني جاي يطفي انواره وانت فاهمش فاهم الثلاثه من اللغه دي لازم يفضل يدوق لك الدنمار عشان ايه تاخد بالك ديك انواره عشان توسع له فكره انت فاهم ده طبعا لو انت خدت بالك وكده يبقى بصصت كده تاخدك طبعا نظره احتقار ازاي انت تحبسني عشان وراك والكلام ده يقول لي صاحبنا ده لما كنت نازل من السياره مثلا اروح من تكهاني وتحس يجبك تنزل من سورة كده بحس ان تدري بيتنافش مني الواحد كده بيتنافش كده وقف للباب بأغنانة كده من وراء لآرف كده وينزل للراجل بيقول انا كنت حسي كده بقول هذا الاحباس عندي انا اشعرت به في الزمانة طويلة هي دي زي الكيب وهناك دراسة العلماء اللي هم العلماء الاساسية والكلام ده كانوا ذكروها قالوا ان فعلا هذه الأشياء بتنتقل يقدر من يعني مثال لو ينتقل اليه صفات بعض الصفات المركوب الذي يركب وحتى في هذا البحث الرجل الدكتور زراعي ده بيقول ان حتى الاكل يعني بيكون مثلا ان اللحوم ان الانسان لو ادمن اكل لحم معين ينتقل اليه بعض صفات الماكوه يعني مثلا لو واحد ياكل على طول ممكن ينصح مش بعيد <تصفيق> فدي هذه القلاصة هي بتقول راكبة شرية الشري اللي هو الخير النجيب واخد خصية يعني وضع الرمح وانما شمي الرمح خاصة لان في بنس في البحرين كان اسمها الخص كانت الرماح تأتي من الهند الى هذه البلد في البحرين وتوزع الى سائر بلاد العرب فنسب الرمح الى هذا البلد واخذ خطية حقه ايه خمالة الوربه واراح علي نعما هرية يعني اعطاها مال وخير واعطاني من كل رائحة زوجة وفي رواية واعطاني من كل ذابحة أي ما يصبح أن يصبح زوج وقال كلي أم درعي وميري اهلك تصريك على أهلك الرجل دا فيه عيد ليس فيه أي عيد ثم المرأة تقول إيه فلو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زوج شوف الوفاء مع أن المرأة المطلقة لا تكاد تذكر لزوجها السادق حسن لا تكاد تذكر لزوجها السادق حسن وهذا الرجل لم يقصر في حقها لأن الله لا كل يوم زرع الوميري أهلاته اصرف على أهل إنما تقول لو أني جمعت كل شيء أعطني مبارد أصفر أن يجد أبي زرع ما هو الفرق بين هذا الرجل وبين أبي زرع الحنان دفء الحنان هذا هو الفرق ما شعرت المرأة مع الرجل الثاني بهذا الحنان والحب الذي شعرت به لما كانت جوجات اللاديدة لذلك أنت لا تستطيع أن تشتري قلبر مرأة بالمال أبدا كل ما المرأة تشتكي تشتكي ليه؟ عندك من الإبرة بالصروف في البيت وكل الناس عملت تطلع إليك ودفل الله جاي بدي منين من عملا ينتهي أبدا لا يأصل ينقفها قلبه هي لا تريد شيئا من ذلك يعني الكلمة الصيبة هي التي هي التي يعتد بها يعني لو صنع رجل مثلا وآتى لأهله بكل غال ونفيد طعام جيد الكل بيتمنعه وطلع السلم وفتح الباب وقال اصفحه على الله يطمر طب انت صار الكمتمائة جنيه في الموضوع ده خمسمتين ايه في اللحمة والفكرة والكلام ده كنتم اللون اطرحوا طب ايه رأيت ان الخمسمتين اللون راحوا على الارض ولا قيمة له عتمسين مريض انما لو دخلت الطعام مصوابع والله انا لو قدرت اجيب لبني العصفور ما كنتش اتأخر انتو تبتهل اكتر من كده بكت ده جهد المقيم وخير الصدق جهد المقيم والحمد لله انتو صبرين علي ربنا يعوضنا الجامعة انا كنت كل كلمتين زي دول ودخلت اليد ورا وقف قدام كيف فالمرأة تريد الدفت دفت الحنان هذا هو الفرض هذا هو الفرض بين, بين الرجل الأول والرجل الثاني أضف إلى ذلك أن الرجل كان أول رجل في حياة المرأة ودي تفري كثير تفري كثير عند المرأة لو تزوجت رجلا لأول مرة وأحبته يبقى هذا حبه منقوش على الصف ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بزواج الأبكار قال تزوج الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنسف أرحاما وأرضى باليسير ولما جابر بن عبد الله الأنصار راجع من غزوة مسرع كده فالرسول تعطيب يقول له ما أعجلت يا جابر قال يا رسول الله إني حديث عهد بعر قال بمن تزول قال قلت بأي من كانت بالمدينة أي امرأة مات زوجها قال فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحفه وتضاحفه وفي رواية اتضراني وتعبّها وتعبّك بس رواية ضعيفة أنا أقول ضعيفة طبعا لأنني مشاعرين مشاكل أيضاً بعد صلعت رواية ومشعر فيه أنا بأنبه الآن الرواية ضعيفة لا يعتد بها فتلاعبها وتلاعبك وتضاحفها وتضاحفك فقال يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه وعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر مات يوم أهد في أول من قتل في ليلة أهد عبد الله نادى ابنه جابرا وقال يا ابني إنني أرى أنني فأقتل في اول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوص بأخواتك خيرا كان هو الولد الوحيد وعنده تسع بنات استوص بأخواتك خيرا وفعلا أول مجارس راح الحرب كان أول من قتل هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه صدق الله فصدق فقال يا رسول الله إن عبد الله ترك سسعة نسوة هرق هرق يعني عقلهم صغير ليه لأنهم بنات فترهد أن آتهن بخرقاء مثل هن. فقلت هذه أجمع لأمني وأرشد امرأة زوجها مات وصارت امرأة عاقلة وتعودت على تربية الولد فتتكون بمثابة الأم بالنزل للبنات دون شوف الولد الوفي يضحي بحاجته ورغبته سنقات البنات حفاظا على وضيئة يبيه من الرسول على الإسلام كان فقال له أصبت ورشدت قولوا قولي هذا ورسلت الله العظيم يليه